أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة شق القمر وإن يروا آية يعرضوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بائغة فما تغني النذر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 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عنونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترقناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنها إذا في ضلال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غذا من الكذاب الأشر إن أمرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر أنبههم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر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 ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءكم في الزهر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر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 إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدير